بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن ألف لا ألف لا كتاب احكمت ايات ثم فصلت من لدن حكيم خبير إِذَا حُكِمَتْ آيَاتُهُ نُفِّصِلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ الله تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنَّ نِيلَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وبشير إنني لكم 117. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى 118. وأن مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى يُمَتَّعُكُم مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلُّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ يُمَتَّعُكُم مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى سَنَمَا وَيَكْتَفِ الذِي فَضْلُ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلّوا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ وَإِن تَوَلّوا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ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 صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور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 اللهه وَتَودَهاَا كلُم فيِي كِتابَابِ مُبين كلُم فيِي كِتاببين وَهُو الذي غَلَقَ السَّمواتِ وَأَضَّ في سِت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 عَدْلُ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ 124. ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون 125. ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليؤوس كفور ولئن أذقنا الإنسان من م تَنصَُّ نَجََّّ مِهُ إِهُ لََأُوسُ كَفُ وَل إِن أَذَكُنَاهُ نَعمما أَبَعَدَ ظَر اللَّ أَمَ السَّتْهُ ذَهَبَ السَّة وَِّي وَلَ إِن أذَكُهَُم أبَدَظَر أَمَ السَهُ لَقولًا ذذهبَبَ السَّئةُ وَ إِهُ لَفَحم فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصَّالِحَاتِ أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق بِهِ صدرك أن يقولوا فلعلك تارك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك الله على كل شيء وكيل والله على كل شيء وكيل ام يقولون افتراه ام يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين سور مثله مفتريات وادعوا من تم أَنَّمَا فیل بِعِلْمِ اللَّهِ لمو ان لم يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ مالم فاعلموا أنما أنزل بعلم اللَّهِ وأن مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا أُوَفِّيَ إِلَيْهِمْ أَعْمَالُهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُخْسَرُونَ مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا أُوَفِّيَ إِلَيْهِمْ أَعْمَالُهُمْ فِيهَا فِيهَا لَا يُخْسَرُونَ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 124. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة 125. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شَهِدٌ مِّنْهُ وَمَن قَبْلَهُ كِتَابُ مُوسَىٰ آمَنَ وَرَحِمَهُ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَإِنَّ مَوْعِدَهُ وَلَن بِهِمْ مِنَ الْأَحْزَابِ فَنَّاهُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكْفِي مِرْيَةٌ مِنْهُ فَلَا تَكْفِي مِرْيَةٌ مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ ربك بِكُونَ لَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى ربهم ويقول 119. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون 110. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن أَوْلِيَاءَ لهم العذاب يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون ما كانوا أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم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 بِهِمْ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع مثل الفَري قينكَ الأما الأصَّ والبصير والسم هل يَتني ممثل هل, يستويان مثلا هل يستويان مثلا أفلا تذقون وَلَ قَدَ أَسَلناَانُ حًان إلَ قَوِّْهِ إِن لَكُم نَذيرُ مُبين وَلَقَد أَسَل نَانُ حَن إلَ قَِّهّ لَكُمْ نَذير اللَّ تَعبُدُ إ اللهأَلَّ تَابدُ إِلهَّ الله إِن أَخَاف وَلَكُم ذَابَ يَوْمِ أَخَافُ وَلَكُم مذَرَ يَوْمِ أَلِيم, إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم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 وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادِلُ نَابِذِي الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ وَمَا نَرَاكَ دَبَّكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادِلُونَ آدِيَ اللهِ وَمَا نَرَى عَلَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نُجُنُّكُمْ كَاذِبِينَ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنَ رب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 فعميت عليكم أنرزمكموها وأنتم لها كارهون فعميت عليكم أنرزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا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 116. ويا قوم من ينصرني من الله إن تردتهم أفلا تذكرون 117. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم العالم عيب ولا أقول ري اعيونكم لن يؤتيهم الله خيرا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ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 کم um... هُمْ مُغْرَقُونَ إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ وَيَصْنَعُ مِنْ قَوْمِهِ قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون قال إن تسخروا منا فإنا نسخر من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 121. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل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 هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قليل يا ربي لغفور رحيم ان ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني وكم معنا وهي تجري نَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِيهِ عَذْلٌ يَا بُنَيَّ كَمْ عَنَا وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ وَكَمْ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ مع كَمْ ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قُل لَّا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ قُل لَّا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ وَحَال بَيْنَهُمُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر وقيل يا وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال ربنا بِإِنَّ ذَنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ احْكَمُ الْحَاكِمِينَ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ذَنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فَلا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قال رَبِّ إني أعوذ بِكَ أن أسألك مَا ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما وإلا تغفر لي وترحمني وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح وطب سلام مننا وبركاته عليك وعلى امم من من معك وَأُمَمٌ سَنُومَّعُهُم فُمْ مَا يَمَسْتُهُم مِن عَذَابُ أَنِي وَأُونَم سَلُمَتوه فُم مَا يَمَسْتُوه مِن عَذَابُ أَنِيم دِلكَمِن كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر ان العاقبه للمتقين ان العاقبه للمتقين والى عاد اخاهم هدى والى قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا 117. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون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 ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين ثم توبوا إليه يرسل السماء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 وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء إن قَالَ إِن أُشْهِد اللهَّ وَشحَدُ أَنِي بَرِي أُم مَِّ تُشركُونقالَالَ إِ أشْحِدُ الله وَشحَدُون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربنا 126. إني توكلت على الله ربي وربكم 127. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها 128. على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما ويستخلف ربي قَوْمًا غيركم وَلَا تضرونه شيئا ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيه إن مِيَارَ كُلّ شَيْءٍ حَفِي وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَاهُ دُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِن عَذَابٍ غَلِيظٍ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 واتبع امر كل جباد عنيد واثمن في هذه الدنيا لعنه ويوم القيامه أَلَئِنَّ عادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَئِنَّ عادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَهُدًى لِعَادٍ قَوْمِه ود أَلَهُدًى لِعَادٍ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لكم مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم ان ربي قريب مجيب ان ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا اتَّنَاهَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَ إِلَيْهِ مُرِيبٍ تِمٌّ مِنَ الرَّبِّ وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يُنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يُنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُ فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ويا قوم هذه ناقة الله فذروها تاكل في ارض الله ولا تمسوها بسوء ان فياخذكم عذاب قريب فذروها تأكل كَمَاذَاب قَرِير فَعَقَرُوها فَقَالَتْ امْتَتَعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ كَعَقَرُوها فَقَالَتْ امْتَتَعُوا فِي دَارِكُمْ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ لَكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ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 126. ألا بعدا لثمود 127. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما 128. ولقد هذا سلام هذا سلام فما لبث ان جاء عجل عنيد فما لبث ان جاء عجل عنيد فدم ما تَصِلُ إِلَيْهِنَ كِرْهَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً فَتَمَنَّى لَوْ أَنَّ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِنَ كِرْهَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّنَا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُ 119. قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط 110. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب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 شيء عجيب إن هذا لا شيء عجيب قالوا اتعجبين من امر الله رحمة الله وبركاته عليكم اهل البيت رحمه الله وبركاته عليكم اهل البيت انه مجيد انه حميد مجيد فَلَمَّا ذَهَبَ عَن إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعَ وَجَاءَ هُلُمُشْرَا يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ لَحليم ان اواهم منيب ان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 رُسُلُنَا لُوطًا نَسِيَ آبَهُمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا نَسِيَ آبَهُمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَق وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات وجاءه قال يا قوم هؤلاء لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي قال يا فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قَاوا لََدَعَم تَملَنَاافِي بَناتِكَ مِنْ حَوَإَِّكَلَ تَعلممُ مَ نُريد قَاوا لَقدَدَعَ تَملَناَا فيِي مِنْ حَّ وَإِنكَ تَعَم مَ نُريد قالن لئن لي بكم قوة او اوي الى رب شديد قالن لئن لي بكم قوة او اوي الى رب شديد قالوا يا يالوط اننا رسول رب لك لن يصلوا اليك قالوا يا لوكه انه وصول ربك لن يصل اليك فاسر باهلك بقطعين من الليل ولا يلتفت منكم احد الا امراتك اهلك بيتقون من الليل ولا يلتفت منكم احد الا من راتك انه مصيبها ما اصابهم انه ما أصابهم إن من وعده الصبح إنما وعدهم الصبح أليس الصبح بقريب أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمقرنا عليها حجارة من سج من سجيل منظود فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمقهنا عليها حجارة من سجيل سَمَوْتَ عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنْ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٌ وَمَا هِيَ مِنْ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٌ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قالَا يَا قَوْ يَعَبُدُ اللهَّهَ مَا لَكُم مِنْ إلَهِ غَرُ 126. ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط 127. ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم خَشِيَ رَبَّهُ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الأرض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 رِضِيَّةُ اللهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمر كأن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم رشيد إنك لأنت الحليم رشيد 107. يَا قَوْمِ قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا 118. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حصل وَما أريد أن أخالفَكُم إ مأَهك وَغ أريد أن أخالفَكُم إىأَه إن أريد إ إلا الإص لا حََسقاق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 أصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد وما قوم لوط وَْتَ فيُِ رََّكُمْثَُّتُ إلَ وَتَف رََّكُُ إلَ إِ رَبّ رَرحمُ وَدُودَ إِ رحيم قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول واننا لنراك فينا ضعيفا قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول واننا لنراك فينا ضعيفا وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز وإن قالَالَ يَا قَوْمِ أَرَهط أَعَُّعَ لَكُمْ مِنَ اللهَّهِ وَتَّخَذُّهُ وَر أَكُمْ ظِهريَ قلَ قَ أَرَهّ عَزُلَكُم مِنَ اللَّه وَتَّخَذتُ وَر إن ربي, بما محيط ان ربي بما تعملون محيط ويا قوم عملوا على مكانتكم اني عامل ويا قوم عملوا على مكانتكم اني عامل سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ وَرَسَيْتُ فِي مَوْئِلٍ إِنَّ مِنَّا كَثِيرٌ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة صيحت في ديارهم جاثمين واخذت الذين ظلموا الصيحه فاصبحوا في ديارهم جاثمين كاللم يغنوا فيها كاللم يغنوا فيها الا بعد لمدينك كما بعدت ألا بعدا لمرينا كما بعيد الثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان إلَ فيلونَ وَمَلَائِهِ فَتَّبَع أَمرَ فيِيلونَ وَم أَمر فيِي اللونَ يَقدُم قَوْمَهُ يَوْمَ القِيامَةِ فَأَرَدَهُ النا يَق قَوْمهُ يَْمَطامَةِ وبالسل إد المعود وأط بوف هذه لن ويوم القيامه وأتوف هذهَّ ويوم القمه بسفدُ المرفود بسدُ المرفود ذَلِكَ مِنْ أَبَ إِقُرانَ قُصّوه عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ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 من شيء لما جاء أمر ربك فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غيرتت ديب وله ذو غيره تسيب وكذلك اخذ ربك اذا اخذ قرى وهي ظالمه وكذلك اخذ ربك ان اخذه اليم شديد ان اخذه اليم شديد ان في ذلك لايه لمن خاف عذاب الاخره ان في ذلك لا فعذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود يُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ يَوْمَ يَأْتِي لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَوْمَ يَأْتِي لَا مِنهُم شَق وَسَعيد فَمِنهُم شَق وَسَعيد فَأَمَّ الذيَ شَقُ فَفِ النَّ لِلَهُ فيِي هذا فِيُ وَشَهكُ فَأَم م الذيَ شَكُ فَفِ نارِلَهُم فيِي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 تَكْفِي مِرْيَةٌ مِمَّا يَعْبُدُهَا أُولَٰٓءِ فَلَا تَكْفِي ما مِمَّا يَعْبُدُهَا أُولَٰٓءِ مَا لِسِيبِهِمْ غَيْرَ مَنقُصٍ وَإِنَّ النَّارَ وَقُودُهُمْ نَصِيبُهُمْ غَيْرَ مَنقُصٍ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَخُطِلَ فِيهِ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَلَ لكَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِورَّكَ لَ قُضِيَ بَينَهُم وَلَلََلمَة سَبَقَتْ مورَِّكَ لَكُغَ بَينَهُم وَإَِّهُم لَفِي شَكِم مِنهُ مُرب انه مرير وانك لن لما يوفينهم ربك اعمالهم وانك لن لما يوفينهم ربك اعمالهم انه بما يعملون خبير هُوَ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تِغْوَ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بصير هُوَ بِمَا تُمَرُونَ بَصِيرٌ وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ فَمَا لَكُمْ مِنْ نَصِيرٍ تَرْكَنُوا وإلى الذين ظلموا فتمسكوا النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفين نهار وزلفا من الليل وأقم الصلاة قر فإن نهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات إن الحسنات يذهبن السيئات, الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين ذلك ذكرى للذاكرين وَصبرِر فَإِن اللهَّ هَ لَا يُضُ أَج المُحسِنين وَصبِفَن اللهَّ ه ل يُقُِ أَج الْمُحسين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 هَوْنًا لِلْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّنَّنَا ۖ إِن جِئْنَا مِنْهُمْ وَتَبِعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُثْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا يفو فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون وما كان ربك ليهلك القرى وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۖ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا إِلَّا مَنَّ رَحِمَ رَبُّكَ إِلَّا مَنَّ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذٰلِكَ خَلَقَهُمْ وَلِذٰلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ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 وعليك من أنبائه سليمان سبث به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى ارْهَلِ الْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ عَمَلُ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَقُل لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اقْبَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَ تَنْتَظِرُونَ إِنَّكُمْ مُنْتَظَرُونَ وَتَنْتَظِرُونَ إِنَّكُمْ مُنْتَظَرُونَ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ولله غير السماوات والارض واليه ارجع الامر كله فاعذره وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون وما ربك بغافل عما تعملون